موقع رياض القرآن يقدم ولقد لخلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نسر ولحن أقرب إليه من حبال وليد إذ يتنطى المتنطيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ينفض من جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد أتفق في الصور كشفنا عنك مطارك فبصرك اليوم حديد وقال قريبه هذا ما لدي العتيد ألقيع في جهنم كل كفار ألقيع في جهنم كل كفار في عذاب الشديد